أن يفعل بها فاقرة كلا اذا بلغت التراق وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق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 ر ح ي ل ا ل م و ت ى